موالين قبل قصيدة الموال الأول للحبيب والموال الثاني للعدو اللي هو للحبيب أقول ناحل بفرقاك جسمي ولا عضو صاحبي نامت الوادم وليلي كل وقت صاحبي شي صير لو صار وكتي من الكدر صاحبي اختلئت من غربتي ودنياي خلتني للفرج أتنا وقولوا ردود خلتني الله يجعز الليالي بخير خلتني أعرف خصيمي خصيمي وصاحبي صاحبي الموالد الثاني إلى العدو وأشوف هذا الموال يرهم على أمريكا أكثر من أي عدو آخر أقول بي أنت سبب علتي ومنك سقم سلي أنت سبب علتي ومنك سقم سلي وياك عن مرهمي طيب الجرح سلي كدر علي الليالي وللخصم سلي يا شين منك دليلي شمسهم مضروب وبحد ستر الفزع والنايبة مضروب ما نرغب بعشرتك اطلع ما نرغب بعشرتك بيك المثل مضروب بالوجه مرايا لاتن بالقفسلي بالوجه مرايا لاتن بالقفسلي